الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله والمستثنى والمستثنى بإلا من كلام تام موجب اي من المنصوبات نعم هو آخر نعم أحسن قال يعني من المنصوبات وذكر و نعم وختم به المنصوبات أي من المنصوبات المستثنى من المنصوبات المستثنى من المنصوبات المستثنى لكن في بعض أحواله ليس في جميع أحواله لأننا كما سنرى وذكر المصنف رحمه الله قد يتخلف النصب وقد, يت... يعني وقد يكون مرجوحا وقد يكون النصب مرجوحا يعني لا يجب النصب ولا يترجح النصب إذا فالنصب أو المستثنى من المنصوبات في بعض أحواله في وليس في كل أحواله ولهذا المصنف رحمه الله رتبه هذا الترتيب فبدأ بما يكون دائما منصوبا ثم ذكر ما يتخلب فيه النصب ظهورا وهو الحال لأن الحال يكون منصوبا في جميع احواله غير أنه إذا كان جملة لا يظهر عليه النصب إنما يكون حكما ثم ذكر التمييز ويكون منصوبا ولكن قد يظهر فيه الجر ثم ذكر المستثنى ثم ذكر المستثنى والمستثنى يكون مرفوعا ويكون منصوبا وهنا يوافق المفعولات ويكون مرفوعا ويكون مجرورا ويكون ماذا مجرورا فقدم التمييز لأنه لا يأتي فيها الرفع والجر والنصب يعني يتقاصان أو بعبارة ربما تكون أوضح يتفاهمان ويتفقان أما الرفع لا يتفق معهما فذكر فختم بالمستثنى والمستثنى يكون فيه الرفع ويكون فيه الجر ويكون فيه النصب فأنهى به الكلام هذا من حيث ترتيبه لهذه المنصوبات قال والمستثنى بإلا بإلا إلا وحدها ليست هي التي هي التي من ادوات الاستثناء أو من حروف الاستثناء أو من أسماء الاستثناء إنما هي أم الباب هي أم الباب وذلك لعدة اوجه لعده اوجه ربما تاتي الا هي ام الباب وهناك حروف حروف او حروف استثناء وأسماء استثناء بل وافعال استثناء قالوا المستثنى ب الا من كلام تام موجب نحو فشربوا منه الا قليلا منهم الا قليلا منهم إذن بدا بمتى يكون المستثنى واجب النصب واجب النصب اولا الاستثناء باب الاستثناء فيه اركان عندنا المستثنى منه منه وعندنا حرف الاستثناء وعندنا المستثنى وعندنا المستثنى هذا حتى يكون عندنا ماذا استثناء مستثنى منه يستثنى منه المستثنى وهناك حرف استثناء وهناك حرف استثناء هذا الاستثناء اسلوب الاستثناء ياتي على اوجه ياتي على اوجه الوجه الاول هو ان يكون الكلام تاما موجبا تاما أي ليس من تاما أي ذكر فيه المستثنى منه ذكر فيه المستثنى منه تام معناه أن يذكر ماذا؟ أن المستثنى منه فاذا لم يكن تاما صار ناقصا اي اي لم يذكر المستثنى منه واضح الثاني الوجه الثاني او نواصل الشرح موجبا ان ياء ان يكون مثبتا او أن لا يسبق بنفي وشبهه نعم أي أن يكون الكلام مثبتا ما معنى مثبتا أن لا يسبق بنفي أو استفهام أو نهي واضح الآن لأن هذه أخوات النفي أن لا يكون منفيا إذن هذه الصورة الأولى أن يكون الكلام تاما بمعنى أن يذكر المستثنى منه وأن يكون الكلام موجبا بمعنى أن لا يكون منفيا هذه الصورة الأولى الصورة الثانية التي أتي عليها أسلوب الاستفاة عفوا Pendulum الاستثناء هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن يكون الكلام تاما ها منفيا ويسمى سالبا ضد الموجب سالب ان يكون الكلام تاما منفيا ما معنى تاما يذكر المستثنى منه منفيا سبق بنفي واستفهام هذا واضح طيب الصوره الثالثه أن يكون الكلام ناقصا أي أن لا يذكر المستثنى منه واضح? كيف? نعم على قول جمهور النحات أن يكون الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا من هذا؟ أن يكون الكلام ناقصا أن لا يذكر المستثنى منه وهذا لا يكون إلا منفيا وإن صح في القرآن غير ذلك وإن ثبت في القرآن غيره غير هذا كما سياتي باذن الله لاحظوا الآن أن يكون الكلام تاما منفيا بمعنى أنه سالب الان اذا كان إذا لم يكن كلام تاما بمعنى ان المستثنى منه لم لم يذكر هذا لا يكون الا الى ناقص وهي الصوره الثالثه نقول ان يكون او ان لا يذكر المستثنى منه ولا يكون الا منفيا فهمنا هذا التقسيم وهذه الصور الثالثة فهمناها أن يكون الكلام تاما موجبا بمعنى أن يذكر مستثن منه وأن يكون الكلام غير مسبوق بنفي أو استفهام. الصورة الثانية أن يكون الكلام تاما سالبا أي منفي سبقا بنفي أو استفهام. الصورة الثالثة أن لا يذكر مستثن منه وهذا لا يكون إلا منفيا هذا تقسيم أول يمكن أن نظرة إلى الاستفهام استثناء بطريقة أخرى والطالب يعني يضبط أي صورة تكون له أو تظهر له سهولتها <تصفيق> الآن الكلام عندنا الكلام لاحظوا المستثنى منه باعتبار المستثنى منه المستثنى منه وهو الذي يستثنى منه المستثنى نقول مثلا جاء القوم الا زيدا اين المستثنى منه القوم هذا هو المستثنى منه هذا هو المستثنى منه اين المستثنى زيد المستثنى هو ما يذكر بعد اداه الاستثناء ويكون مخالفا لما قبلها في الحكم وهنا ليس الحكم الاعرابي ليس الحكم إعرابي فالآن لاحظوا أن المستثنى هو من القوم وحكم عليهم بالمجيء وزيدا مستثنى وجاء بعد إلا وهو مخالف للقوم في المجيء لأنه لم يجئ حكم على زيد بعدم المجيء وحكم على القوم بماذا؟ بالمجيء إذا المستثنى هو ما جاء بعد حرف الاستثناء وكان مخالفا لما قبلها في الحكم والحكم هنا بين قوسين ليس الحكم الإعرابي إنما الحكم من حيث المعنى فحكم على القوم بالمجيء وحكم على زيد بضد ذلك أي بعدم المجيء إذا هذا المستثنى منه وهذا المستثنى وهذه حرف الاستثناء الآن يمكن أن ننظر إلى, المست... إلى أسلوب الاستثناء بالنظر فقط إلى المستثنى منه، وهذا سيفيدنا في جميع تقسيمات الاستثناء أو في جميع أنواع الاستثناء، سواء كان تاما موجبا أو تاما ناقصا أو متصلا أو منقطعا الآن إذا ذكر المستثنى منه، إذا ذكر المستثنى منه، فأسلوب الاستثناء له طريقان فقط. إما أن يكون واجبا موجبا إما أن يكون سالبا يكون موجبا إذا كان مثبتا ولم يسبق بنفي ويكون سالبا إذا سبق بنفي فقط إذن الصورة الأولى أن يذكر المستثنى منه وإذا ذكر المستثنى منه فله وجهان فقط إذا, سبق إذا لم يسبق بنفي فهو ماذا تام موجب وهنا له حكم وهو وجوب النصب وإذا سبق بنفي فماذا صار ماذا تاما سالبا فهنا يجوز فيه الوجهان وهنا يجوز فيه ماذا يجوز فيه الوجهان لاحظوا الآن بعد هذا نقول إذا لم يذكر المستثنى منه لا يكون إلا منفيا لا بد ان يسبق بنفي وهنا حكم المستثنى حسب ما قبله حسب ما قبل اداه الاستثناء هذا واضح الان ويسمى ماذا مفرغا يسمى استثناء مفرغا إذن اعيد اذا ذكر المستثنى منه فاسلوب الاستثناء له وجهان اما ان يكون تاما موجبا واما ان يكون تاما ناقصا خلاص عرفنا هذا اذا تاما موجب وتام ناقص اذا ذكر المستثنى منه فله وجهان تام موجب وتام ناقص او سالب عفوا سالب هذا موجب بمعنى انه ليس منفيا ليس قبله نفي وسالب بمعنى انه سبق بنا مثال مثال عن اول هذا If you المستثنى the man في حال ذكر المستثنى منه، moment, you المستثنى منه، قلت له وجهان If you يكون the man مثال him. You said, جاء القوم the زيدا إذا لاحظوا أن هذا أولا ذكر المستثنى منه ولم يسبق بماذا ب... الكلام لم يسبق بنفي ولا استفهام فهذا ماذا يسمى تاما موجبا واضح الآن أنا أريد أن تعرف اساليب الاستثناء فقط ثم بعد هذا نتعلم الأحكام هذا الوجه الأول في حال ذكر المستثنى منه الوجه الثاني في حال ذكر المستثنى منه أن يكون ماذا تاما سالبا ما معنى تام طبعا مستدنا منه ما معنى سالب سبقا بنفي نقول ما جاء القوم إلا زيدا لا يهم الحكم لا يهم الآن تاما سالبا ماذا سبق بنفي ما هذه ماذا تفيد تفيد النفي لاحظوا المثال الأول نفسه جاء القوم إلا زيدا تام أي ذكر القوم هنا ذكر القوم إذن هو تام لكنه سالب ما معنى سالب سبق بنفي واضح ما جاء القوم إلا زيدا واضح أو تقول هل جاء القوم إلا زيدا هذا استفهام يعني نفسه إذن هذا ماذا يسمى تاما سالبا اذا اذا في حال ذكر المستثنى منه تاما موجبا جاء القوم الا زيدا تاما سالبا ما جاء القوم الا زيدا زيد لان الحكم سياتي فيما بعد هذه عرفنا هذا إذن؟ عرفنا التسميه لان في بعد سأقولك اذا كانت تاما موجبا فحكمه كذا وكذا واذا كانت تاما سالبا فحكمه كذا وكذا, وكذا. واضح الان الآن هناك تعريف أو هناك نوع آخر أو, كلام أو وصف آخر ليستوب الاستثناء من خلال النظر إلى المستثنى منه ما زال إذن باعتبار ذكر المستثنى منه ينقسم إلى قسمين تام موجب وتام سالب عرفنا هذا؟ طيب باعتبار ذكر المستثنى منه كذلك بالنظر إليه يعتبر ماذا؟ متصلا ومنقطعا ما معنى استثناء متصل؟ واستثناء منقاطع هذا استثناء تام موجب وهذا استثناء تام سالب وهذا بالنظر إلى ذكر المستثنى منه أولا وهل يسبق بنفي او أو لا يسبق بين الان الآن بالنظر الآن إلى ذكر إلى المستثنى منه والمستثنى معا ننظر إلى المستثنى منه وننظر إلى المستثنى ينقسم إلى قسمين بالنظر بالنظر إلى المستثنى منه والمستثنى معا نلاحظهما معا هنا باعتبار ماذا المستثنى بقى ننظر الى المستثنى والمستثنى يسمى ماذا اولا متصلا يسمى استثناء متصلا متى اذا كان إذا كان المستثنى ليس جزءا إذا كان المستثنى من جنسي المستثنى منه مثال هذا أو هذا كلاهما يصلح تقول جاء القوم إلا زيدا وتقول كذلك ما جاء القوم إلا زيدا أو زيدا هذا متصل وهذا متصل لماذا؟ لأن زيد ها زيد من جنس القوم القوم يطلق على الإنسان على بين الإنسان مجموعة من الناس هم قوم واضح فزيد منهم إذا من جنسهم هو بشر هم بشر وهو وهو بشر إذن هو من جنسهم فهذا الاستثناء ماذا؟ متصل. ما قوم انسان، زيد انسان فهو ماذا؟ متصل. واضح هذا؟ اذا هذا التقسيم او باعتبار ماذا؟ لا ننظر الى المستثنى منه فقط ولا ننظر ولا ننظر الى المستثنى فقط بل ننظر اليهما معا فان كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل. واذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع مثال نعم مثال هنا الصوره الثانيه تابع الى هذا ثانيا عند الاحمر ها الصوره الثانيه تابع الى هذا استثناء منقطع متى اذا كان اذا كان المستثناء من ليس من جنس المستثناء منه مثل م? جاء القوم هم ممثلون بالحمار جاء القوم إلا فرسا جاء القوم إلا فرسا فيها خلاف نعم جاء القوم القوم هذا إن إنسان جاء القوم إنسان هل الفرس من جنس القوم ليس من جنسهم إذن فهذا ما يسمى استثناء منقطعا يسمى استثناء منقطعا لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. هذا بشر وهذا حيوان لكنه هو اسلوب استثناء هذا هذا التقسيم باعتبار ماذا باعتبار النظر إلى المستثنى منه وإلى المستثنى بالنظر اليهما معا ينقسم المستثنى إلى أو ينقسم الاستثناء إلى قسمين استثناء منقطع واستثناء متصل هذه أقسام الاستثناء عموما اولا ينظر اليه باعتبار ذكر المستثنى منه فقط إذا ذكر المستثنى منه فاما ان يكون متصلا هذا إذا لم يسبق بنفي واما ان يكون لا آه عفوا اما ان يكون تاما موجبا إذا لم يسبق بنفي واما ان يكون تاما سالبا اذا سبق بنفي ثم بالنظر الى المستثنى منه والمستثنى معا إما أن يكون متصلا وهذا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه وإما أن يكون مقطعا وهذا إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه واضح الآن؟ إذن. الآن إذا فهمنا هذا وعرفناه يمكننا فيما بعد أن نفهم كلام المصنف رحمه الله في بيان الأحكام ماذا يقول رحمه الله؟ نعم. لا ليس تميزا. ليس تميزا. كيف؟ أن حتى يمثلون جاء القوم الى حمار؟ نعم. ليس للحفاظ على الماء الوجه. قد يكون لهم قصدا لانه قد يوصف بعض الناس بالحمار ولكن لا يوصف بالفرس فإذا عير الإنسان يعير إنه حمار ولكن لا يقول إنه فرس يقول إنه أسد نعم لعل لهم في ذلك مقصدا طيب الآن ماذا قال المصنف رحمه الله قال والمستثنى بإلا من كلام تام موجب». إذن من المنصوبات المستثنى بالا في كلام تام موجب يعني يذكر المستثنى منه ويكون ولا يكون مسبوقا بنف أو استفهام. قالوا منه قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه الا قليلا منهم الان نحاول ان نستخرج المستثنى منه والمستثنى اداه الاستثناء او حرف الاستثناء هو الا واضح ها. اين المستثنى قليلا, قليلاً. هذا القليل ها. اين المستثنى منهم هو الضمير الواو من الفعل شربوا اي فشرب القوم منه الا قليلا منهم مفهوم الان إذن هذه الواو هي ماذا مستثنى منهم وقليلا مستثنى اذا ذكر المستثنى منهم هذا ما يسمى كلام تام هل سبق بنفي لم يسبق بنفي اذا هو تام موجب فهنا اذا كان الكلام تاما موجبا فالاستثناء فالمستثنى يجب نصبه يجب نصب المستثنى اذا كان الكلام تاما موجبا هذا اول حكم واضح مسألة نمثل جاء القوم الا زيدا كل كل كل واحد يحضر يحضر ماذا مثالا حسين ها محمد جاء القوم الا عمرا نعم محمد رايت الناس الا عمرا الا لا المثال صحيح والاعراب غير صحيح جاء الناء رايت الناس الا عمرا لانه ممنوع مصر او الا عمرا لاحظ هذا المثال رأيت لأنه قد يشتب عليكم النصب رأيت الناس إلا عمرا رأيت الناس نقول فعل وفاعل رأيت الناس مفعول به وهو المستثنى منه إلا حرف استثناء عمرا ماذا مستثنى, مستثنى منصوب ونصب الفتح الظاهرة على آخره واضح الآن زيد قرأت الكتاب الا فصلا زيد مررت بالناس مررت بالناس الا الا عمرا او إلا خالدا الا عمرا نعم مررت بالناس الا عمرا هذا كلام تام موجب فيكون الاستثناء ماذا المستثنى يكون منصوبا واجب النصب مررت بالناس الا عمرا رايت الناس الا عمرا هؤلاء الناس الا عمرا لاحظوا الآن ما الفهم هذا هذا سيفيدنا فيما بعد الان ثم قال رحمه الله فان فقد الايجاب ترجح البدل في المتصل فان فقد الايجاب ممن فقد الايجاب اي صار منفيا اي صار كان متامنا سالباً. هذا الحكم الأول الثاني الحكم الأول ماذا؟ يجب نصب المستثنى إذا كان الكلام تاما موجبا الحكم الثاني ماذا نقول فيه هو قال ترجح النصب آه ترجح البدل ترجح البدل في المتصل إذا فقد الإجابة ترجح البدل في المتصل نحو قوله, نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم والنصب في المنقطع عند بني تميم. ووجب عند الحجازيين إذن عندنا المنقطع والمتصل والموجب والسالب الآن كيف؟ لا ذكرنا المتصل أين أنت؟ هذا لا يهمنا المتصل أو المنقطع لا يهمنا هنا إذا كان كلام تاما موجب لا يهم الاتصال والانفصال الاتصال والانفصال إذا كان سالبا يؤثر عند بني تميم أما عند الحجز لما يؤثر هنا تقول فشربوا تقول جاء القوم إلا زيدا جاء القوم إلا فرسا سوا يجب النصب مفهوم لا يهم الاتصال والانفصال يعني لا يهم هل المستثنى من جنس المستثنى منه أو ليس من من جنسه لاحظ هنا لم يقيد هذا وإذا لم يقيد يطلق يبقى الحكم مطلقا مفهوم يجب نصب المستثنى إذا كان الكلام تاما موجبا النقطة أول السطر هل هو متصل ام منقطع لم يقيد اذا ماذا سواء كان مقيدا أم سواء كان متصلا ام منقطعا الان الحكم الثاني قال اذا كان الكلام سالبا اي اذا سبق بماذا باستفهام وكان ماذا وكان تاما ما زال هنا في التمام لانه ماذا قال لاحظوا جيدا هذا تابع لحكم الاستثناء كذلك قال والمستثنى الا من كلام تام موجب اذا ذكر قيدين التمام الوجوب اذا المستثنى منه مذكور قال فان فقد الايجاب يعني يبقى المستثنى مذكور يبقى المستثنى منه مذكورا واضح الان إذن نحن زلنا في القيد الاول وهو ذكر ماذا المستثنى منه يعني تمام الكلام قال فان فقد الايجاب يعني ماذا مع تمام الكلام بمعنى ان المستثنى منه ماذا مذكور ولكنه سالب كلام سالب لأنه ماذا منفي قال فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل والنصب في المنقطع عند بني تمين ووجب عند الحجازيين إلا إذا كان الكلام تاما سالبا هذا هنا فيه وجهان إذا كان الكلام تاما هذه سطر عليها تاما أي المستثمين مذكور سالبا هنا هنا لا ننظر في هذه الحكم الآن نفصل في الاتصال والانفصال إذا الكلام تام سالب الآن ينظر إليه من وجهين آخرين هنا يفرق بين الاتصال والانفصال ولاحظوا تفريقه, تفريقه. رحم الله قال فإن فقد الإجابة ترجح البدل في ماذا في المتصل فهمنا ترجح البدل في المتصل والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازيين الان قبل ان نشرح هذه العباره ننظر في آخرها ووجب عند الحجازيين هل يقصد وجوب النصب لا هل يقصد وجوب النصب حيث كان الكلام تاما سالبا متصلا أو حيث كان الكلام تاما سالبا منقطعا تحت من الوجهين نعم تحت من الوجهين قال فان فقد الايجاب ترجح البدل في المتصل مفهوم هل قيده, هل قيده بالحجازين التميمين لم يقيده ثم قال نحو ما فعلوه الا قليل منهم اذا ترجح البدل اي جاز النصب قوله اذا ترجح البدل اي جاز النصب لا جاز النصب على الاستثناء قوله إذا قوله ترجح البدل ما معنى هذا لا ليس شرطا أن يكون رفعا ليس شرطا ان يكون رفعا هو بدل إذا كان المستثنى منه مرفوعا يكون مرفوعا إذا كان المستثنى منه منصوبا يكون منصوبا إذا كان المستثنى منه مجرورا يكون مجرورا هو بدل منه يعني حكمه على البدلية واضح يعني يتبع البدل يتبع المستثنى منه لكن يجوز النصب على الاستثناء نفهم هذا آه نشرح احسن من ان الان عندنا لاحظوا عندنا كلام تام موجب آه تام سالب نعم التجزير هو الطريقه العصريه الان طريقه المعاصرين تجزير لاحظوا الان إذا كان الكلام تام سالبا عندنا وجهه اه رجحان البدليه واضح هذا الحكم الاول اين انت تعال اجلس اجلس هنا عندنا متصل و منفصل في المتصل ماذا رجحان البدليه ماذا يبقى عندنا رجحان يعني هناك حكم اخر ما هو هو الاصل النصب النصب على على الاستثناء مفهوم الان اذا كان متصلا جاز فيه وجهان ترجيح البدل ان يكون المستثنى حكمه انه بدل من المستثنى منه واضح الحكم الثاني جواز النصب كان واضحا كانه يقول يجوز الوجهان الوجه الاول ان يكون بدلا من المستثنى منه مع الترجيح والوجه الثاني ان يكون منصوبا عن الاستثناء نفهم هذا هذا حال, حال كون المستثنى من جنس المستثنى منه فإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فماذا فعندنا حكمان آخران أولا نفرق بين التميميين والحجازيين عند بني تميم عندنا وجهان وعند بني وعند الحجازيين ماذا؟ وجه واحد فقط وهو وجوب النصب الوجه عند بني تبين ما هما؟ منصب في المنقاطع ها؟ المنصب هنا ماذا؟ هنا منقطع آه منفصل عندنا اتصال وانفسال هكذا سمينا؟ نعم. عند بني تبين ماذا قال رحمه الله؟ لحظة في المنقطع عند عند وجوب لحظه لحظه فقط قال والنصب اي ترجح النصب هنا قوله والنصب عطف على البدل اي ترجح البدل في المتصل وترجح النصب في المنقطع إذن هنا عندنا وجهة عند البلتيمي في في المنفصل اولا يترجحان النصب وجواز البدليه عكس الصورة الأولى من فهم الآن سنعيدها في الاخير في الصبورة كاملة كبيرة من فهم الآن لهذا قال رحمه الله قال والنصب في المنقطع أي وترج فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل والنصب في المنقطع هذا من عند بني تميم عند بني بني تميم ووجب عند الحجازيين النصب واضح ووجب عند الحجازيين النصب الان عند الحجازيين سياتي سياتي نحن لم نصل اليها بعد الان عند الحجازيين هذا الذي كنت اريد ان اتحدث عنه قبل الشرح عند الحجازين قال ووجب عند الحجازين من الذي وجب عند الحجازين ها. على حسب المثال هو الذي يوضح مراد المصنف رحمه الله ولهذا قال ووجب عند الحجازين ولهذا قال ما لهم به من علم الا اتباع الظن الا اتباع الظن اتباع الظن ليس من جنس العلم واضح الان إذن هو ماذا استثناء ها استثناء تام سالب منقطع استثناء تام ذكر المستثنى منه وهو العلم سالب ما لهم منفي واضح منقطع لانه ليس من جنس العلم اتباع الظن الظن الشك ليس من جنس العلم فهو استثناء ماذا مط منفصل آه. تام سالب منفصل منفصل أو منقطعة سواء منقطع أو منفصل سواء نحسميناه منفصلا سم في الأول في أول أمر هذا سميناه منقطعة إذا نبقى على مصطلح واحد منقطع هو مصطلح ونصنف رحمه الله عندنا عند, عند اتصال منقطع تام منقطع وتامل منفصل واضح الان قال رحمه الله او قبل ان نواصل في كلامه ناتي بامثله لهذا الكلام او نشرح امثله المصنف رحمه الله سبوره صغيره لا بد من مسحها أول عندنا مثل أول ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه إلا قليل منهم أين المستثنى منهم الواو هو الضمير الفاعل اين المستثنى قليل, قليل. اذا الكلام تام منفي فقد الاجاب هنا واضح الان فقد الاجاب هل قليل من جنس الواو من جنس القوم لا. نعم متصل هذا اذا هذا استثناء متصل قليل منهم من اي من هؤلاء القوم فهو الاستثناء ماذا متصل واضح الان لم يقل ما فعلوه الا قليل من جنس اخر انما هو من جنس الذين فعلوا فالوا هنا للفاعل هذا الفاعل هو نفسه هنا اي من جنسه اذا هو فهو إذن استثناء استثناء تام منفي متصل هنا ماذا يقول يجوز الوجهان يجوز الوجهان مع ترجيح البدل انتبهوا جيدا البدليه انتبهوا جيدا ترجيح البدليه هذا لا يعني الرفع دائما هنا مثال جاء فيها الرفع لان المستثنى منه ماذا مرفوع هذه الايه قرأها ابن عامر رحمه الله بالنصب ما فعلوه الا قليلا منهم وجمهور القراء قرأها بماذا بالرفع اذا فهي فيه الوجهان يجوز ماذا الوجهان الوجه الاول ترجيح البدليه يعني ما معنى البدليه يعني اذا كان المستثنى منه مرفوعا فالمستثنى يكون مرفوعا واذا كان المستثنى منه منصوبا فالمستثنى يكون منصوبا وكذلك مجرورا يكون مجرورا واضح الان مثال على هذا تقول ما جاء القوم الا زيد ما جاء القوم الا زيد ذكر القوم ذكر مستثمر اذن هو تام وهو منفي وزيد من جنس القوم إذن هو متصل إذن يجوز فيه الوجهان مع ترجيح ماذا بدلية. ترجيح البدنيه القوم مرفوع نرفع زيد ويجوز النصب يجوز النصب فنقول فنقول زيدا جاء ما جاء القوم إلا زيدا، واضح الان إذن يجوز أن أقول ما جاء القوم إلا زيدا، وهذا أرجح وأقوى، ويجوز أن أقول ما جاء القوم إلا زيدا، واضح الآن؟ هذا الحكم الأول، الحكم الثاني هنا أن يكون منقطعا، ما جاء القوم إلا او لا نبقى في هذا المثال ناتي بالنصف كما ذكرنا ها. ها. ما رايت احدا الا ما رايت احدا الا ها عمرا الان يجوز في عمرا وجهان الوجه الاول البدليه احدا منصوب نقول ما نافيه ورايت فعل ماضي والفاعل هو التاء واحدا مفعول به منصوب الا حرف استثناء عمرا ماذا بدل من احد منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره الوجه الثاني هو النصب على الاستثناء اقول اعرب نفسه ثم عفوا الا حرف استثناء عمرا مستثنى منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره نفهم لا. الان أنا الجر ما مررت باحد الا عمرو وعمرا ما مررت باحد الا عمرو نعم هذا مستثنى هذا استثناء تام سالب متصل إذن يجوز في الوجهان الوجه الأول أن يكون المستثنى بدلاً من المستثنى منه هذا المستثنى منه كيف حاله؟ مجرور بحربي الجر فكذلك يجر فأقول عمر مست... بدل من أحد مجرور جره كصر الظاهر على آخره واضح الآن؟ الوجه الثاني عمراً أقول عمر مستثنى منصوب نص وفتح الظاهر على... على آخره إذن البدلية لا تعني الرفع دائما إنما أن يكون المستثنى ماذا؟ تابعين. تابعا أو من حكم المستثنى منه نفهم الآن هذا في الاستثناء الماذا؟ التام السالب المتصل إذا كان مقطعا إذا كان مقطعا هنا المصنف رحمه الله لم يفرق بين التميميين والحجازيين هنا لم يفرق مصنف بين التميميين والحجازيين إنما فرق في المنقطع نعم ماذا قلت قراءه ابن عام القراءه عامر. نعم عبد الله بن عام القارئ الشام نعم قراءته مشهوره في الشام وهم من الشام نعم القراءه ليس بها تاثر بقومه القراءه هي منقوله بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صحيحه الى النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل الله عز وجل ام اكون اعرف عنه ذكر ثاني اه نعم اذا لاحظوا الان الحكم الثاني ان يكون الكلام ماذا تاما منفي منفيا ساقطا منقطعا نقول جاء القوم الا عفوا ما جاء القوم الا فرسا ما جاء القوم إلا فرسا أو إلا فرسا هنا يفرق رحمه الله بين من بين التميميين وبين الحجازيين فماذا قال في التميميين هنا العكس هنا يترجح النصب ويجوز البدل فنقول في فرسا منصوب مستثنى منصوب نصب اخي وهذا أرجح لماذا لأن الفرس ليس من جنس القوم فهو استثناء منقطع ما فهم هذا استثناء تام سالب منقطع ويجوز الرفع على البدلية وتقول ما رأيت القوم إلا فرسا ففرسا يجوز فيها الوجهان النصب على البلدية على البدلية لأن القوم منصوب واضح وهذا مرجوح والأرجح أن ينصب على على الاستثناء ان يكون منصوبا على الاستثناء اما الحجازيون فيوجبون النصب فيقولون ما رايت القوم الا فرسا وعلى لسانهم جاء, جاء القران الكريم يعني لم يرد في القران ما يرجح قول التميميين في باب الاستثناء المنقطع واضح هذا والله اعلى واعلم ما بقي أن نرجيه الى الدرس القادم المواصل باذن الله سبحانه وتعالى